بوكتو ديودسمت بيئци خمسة وعشرون خمسة وعشرون بلساتا في المدينة في المدينة اسوالوس استاتسيو أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطاروسل وسط أريد أن أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى المطاروسلس أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Ka es varu nopļūt uz staciju? Kāp eslu ila mahatta alqitar? Kāp eslu ila mahatta Ka es varu nopļūt uz lidostu? Keifa asilu ila almatar? Asil eslu ila Ka es varu nopļūt uz pilsētas centru? كيف أصل إلى وسط المدينة كيف أاصل إلى وصل المدينة <تصفيق> أحتاج لسيياة أجررى حتاج لسيرة جررى <تصفيق> من أحتاج, <لسيارة أجرة تصفيق> أحتاج لخرريطة المدينة؟ أحتاج لخرطة المدينة من إن بييتش يسيتة أحتاج لفندق أحتاج لفندق وس إرت او مين أريد أن أستجر سيارة أريد أن أستجر سيارة؟ ته إرمان كرديت كارت هنا بطاقة الإئتمانية هنا بطاقة الإئتمانية ته إرمان أوتو وديتايا أبلية صيبة هنا رخصة قيادتي هنا رخصة قيادتي كو <تصفيق> وار Māzā jūgad fī al-medīnā lījūrā? Māzā jūgad fī al-medīnā lījārā? Ajzējiet uz vecpilsētu. Izhāb ila al-medīnā tīl-kadīmā. Izhāb ila kadīmā Dūdieties ekskursījā pa pilsētu. Kum bija žaulatīn قم بجولة في المدينة عايز ييت اوستو اذهب الى الميناء اذهب الى الميناء في الميناء قم بجولة في الميناء كأدس إيڤيريباس سيينيگاس فييتاس تيفيل ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهدة غير ذلك ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهده غير ذلك فيزيت <متحدث> www.book2.de for the book and the texts